أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م و ا ل م ح ص ن ا ت م ن ا ل ن س ا ء إ ل ا م ا ملكت أ ي م ا ك م ك ت ا ب الله عليكم وأحل لكم م ا وراء ذ ل ح أ ن تبتغوا أ ن تبتغوا ب أ م و ا ل ك م محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ف آ ت و ه ن أ ج و ر ه ن ف ر ي ض ة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ف ر ي ض ة إ ن الله كان عليما حكيما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 و آ ت و ه ن أ ج و ر ه ن بالمعروف محصلات غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا ن ف إ ذ ا احصن ف إ ن اتينا بفاحشه فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصلات من العذاب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 وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ِ الجنف والصاحب بالجنب وابن السبيل, السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 لا يظلم مثقال ي ذره وإن تك حسنة تك ض ع فكيف ه لدنه ا ويؤت عظيما من أجرا ف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب آ م ن و ا بما نزلنا مصدقا, مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها, فنردها على ادبارها أو نلعنهم, او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 سوف نصنيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا, ليذوقوا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما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 ي أ م ر ك م أن ت ؤ د و ا الأمانات إلى أ ه ل ه ا وإذا ا حكمتم بين ل ن ا س أن تحكموا ب ا ل ع د للعلوم إن ا ل الاسلاميه ر ا يا ي أ ا الذين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 فَكَيْفَ إِذَا ا أ ص ب ت ه م مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ و س و ي ه م ثُمَّ ج النابلسي ء و ك ي ح ف و للعلوم الاسلاميه إ إ ح ق الذين ل ي ع موسوعه م ا ل ه ن و ق ل لهم في ف أ س ه م ق و ل ا ب ل ي غ ا و م ا أ ر س ل ن ا س و ل إ ل ا ل ي ط ا ا ع بإذن ل ل ه ولو أنهم إذ ظلموا أنهم ج ا ء و ك ف ا س ت واستغفر ف ر و ا الله ل ه م ا ل ل ل ر س و ج د و الله ا ت و ا ب رحيما ف ل ا لا وربك يؤمنون ح ت ى يحكموك فيما شجر ب ي ن ه م ثم لا يجدوا في أ ى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 به لكان خيرا لهم لكان خيرا ومن أ ش د تثبيتا ت ي وإذا ل ن ه م لدنا أجرا ع ظ يطع م ولهديناهم ا ص ر ا مستقيما ومن ي ط الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم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 والنساء والولدان الذين يقولون, ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه ا ل ق ر ي ة الظالم أ ه ل ه ا واجعل لنا, لنا من لدنك و ن ي ا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله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 من يطع ي الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه, بيت طائفة منهم غير الذي تقول